حيثه حيثه هربا محاضره لفضيله الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الرحمن العرافي اين الملوك التي كانت لعزتها من كل صوب إليها وافد ينفد حوض هنالك مورود بلا كرب لا بد من ورده يوما كما الحمد لله الذي خلق فقدر وملك فجبر وشرع فيسر سبحانه ما أعظم شانه وما أقدم سلطانه وما أوسع حلمه وغفرانه نحمده سبحانه ونشكره ومن مساوي أعمالنا نستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم ما تعاقب الليل والنهار ونثأر الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته أما بعد أيها الإخوة والأخوات جرت عادة الناس أنهم يكرمون الكبراء ويحرصون على تكوين علاقات معهم حتى يستعين بهم إذا وقعوا في الكربات فتجد أكثر الناس يفتخر إذا عرفه مسؤول في وزارة أو مدير في مستشفى أو تعرف على ضابط كبير في أمنه ويشعر بسعادة غامرة لو نظر إليه هذا الكبير نظرة أو استجاب له في دعوة على وليمة أو تلقاه يوما ببشر وابتسامة وتجد الكثيرين إذا وقعوا في الكربات فكروا في الخلق قبل الخالق ففي المرض أول ما يتبادر إلى الذهن الطبيب المعالج المستشفى المناسب كيمة العلاج وينسى المريض أن يرفع يديه أولا إلى من بيده المرض والشفاء يسأله أن يكشف ضره ويزيل مرضه ثم بعد ذلك يبدل الأسباب وفي كربة الدين والفقر يفكر الناس غالبا في من يعينه من الأغنياء وينسون الغني الكريمة لجلاله جل وفريق آخر من الناس لا يكاد يدعو الله تعالى ويتعلم عليه، إلا إذا وقع في الشدائد أما في فلا يكاد يبكي من خشيته أو من مراقبته ولقد قص الله تعالى علينا في القرآن خبر أمثال هؤلاء ذكر الله تعالى في كتابه خبر رجلين كلاهما وقع في كربة واحدة وكلاهما دعا بدعاء متماثل فكان إن استجيب لأحدهما وكشف عنه البلاء أما الآخر فإنه زيد عليه في البلاء أما الأول فهو نبي من أنبياء الله يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام أرسله الله تعالى إلى قرية لينوى دعاهم إلى الإسلام ونبدع عبادة الأصنام فأعرضوا واستكبروا عن الإيمان فهددهم بوعيد الله تعالى ثم أقبل إلى البحر وقد مل من هؤلاء القوم الكفر أقبل إلى البحر ثم أشار إلى قارب صغير وركب معهم ليفارق هؤلاء الكافرين فأراد الله تعالى أن يبتليه إذ أنه قد فارق قومه وترك دعوته دون أن يأذن الله تعالى له بذلك فقلت بهم هذه السفينة الصغيرة ألقوا بعض متاعهم فإذا الموج يتلاظم بهم جدة ثقلها فقال بعضهم لبعض بدل أن نموت نحن جميعا يموت واحد منا أو اثنان بدل أن يغرق الجميع أجروا بينهم قرعة فوقعت على يونس عليه السلام ليلقى في البحر ليخطف عنهم ما هم فيه من الثقل قالوا هذا نبي نلقيه في البحر وهو نبي أعاد القرعة مرة أخرى فوقعت على يونس نظر بعضهم إلى بعض كيف نلقي نبي من الأنبياء في البحر فأعادوها مرة ثالثة فوقعت على يونس فأخذ عليه الصلاة والسلام ثم ألقية في البحر قال الله تعالى فالتقمه الحوت ما قال أكله الحوت لأنه لو قال أكله نقصد ذلك أن يمزقه بأسنانه وأن ينظره ثم يهضمه في أحشائه لكن الله تعالى كما ذكر بعض المفسرين أوحى إلى الحوت ألا تكسر له عظمة ولا تجرح له جلزة الحوت ثم نزل الحوت إلى قعر البحر، تسمع يونس تسبيح الحصى. فلما سمع تسبيح الحصى، وهو في هذه الظلمات، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة الليل، قال الله تعالى في خبره: فنادى في الظلمات: اللهم إلىه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ارتفع الدعوات إلى السماء. فلما سمعتها الملائكة قالت يا ربي هذا صوت معروف من عبد معروف في أرض غريبة من هذا يا ربي الملائكة ملائكة الرحمة التي تسبع هذا الدعاء تعرف يونس صوته ليس غريبا عليها قد سمعته يدعو من قبل ويستجير بربه يسبح يهلل يدعو الله تعالى يعظمه يرفع إليها صلاة يرفع إليها عبادته يونس عليه السلام عبد معروف عند هؤلاء الملائكة قالت يا ربي هذا صوت معروف هذا ابداعي نعرفه من عبد المعروف في أرض غليبة من هذا يا ربي؟ قال الله تعالى هذا عبد يونس قالت الملائكة يا ربي عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل صالح ودعوة المتابة قال الله تعالى بلى قالت الملائكة يا ربي أفلا تذكر ما كان يفعل في الرخاء فتنجيه في البراء قال الله تعالى بلاء ثم أنجاه الله تعالى إلى اليابسة وقال الله جل وعلا في سبب إن جائه فلولا أنه كان كان متى وهو شدته وهو في حال بلاءه كان من قبل لما كانت في رخاء لما كان في صحته وقوته وبين أهله وفي دنياه لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون إذا يونس ما نجي من بطل الحوت ولا كشفت عنه هذه الكربة لأن اسمه يونس أو لأن أمه فلانة أو أن أباه فلان أو من قبيلة كذا لا, لا كل هذه المقاييس لا تنفع عند رب العالمين إنما المقياس الذي أنجاه هو أنه كان قد قدم أعمال صالحة الرخاء كان يمشي إلى ربه كان يتقرب إلى الله تعالى بأنواع القربات فنفعه ذلك لما وبعد الشدة يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى ما كان ليونس صلاة في بطل الحوت يونس وهو في بطن الحوث ما كان يستطيع أن يصلي يقول الحسن لكنه قدم عملا صالحا في الرخاء فنفعه في الشدة ثم قال الحسن وإن العمل الصالح لا يزال بالعبد المؤمن يحرسه يمشي خلفه فإذا زل أقامه هذا هو الغريق الأول الذي غرق في البحر أما الثاني فهو عدو من أعداء الله بل هو من أشرس أعداء الله تعالى رجل لم يدعي الولاية ولم يدعي النبوة ولم يدعي أنه شريك مع الله في الألوهية وإنما ادعى أنه هو رب الناس الأعلى وكان يتلفت قومه ويقول لهم يا أيها الملأ ما ألمت لكم من إله غير فرعون أساه الله سعال مالا وملكا وصحة في بدنه بدل أن يتقرب بهذه النعم إلى الله تعالى بدل أن يمشي إلى ربه بدل أن يتقرب إلى الله تعالى ذراعا وباعا بدأ ينظر إلى ملكه وإلى الناس من تحته فلم ير شرفا أعظم من الربوبية فادعاها قال أنا ربكم الأعلى أرسل الله تعالى إليه من رحمته وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أرسل الله تعالى إليه موسى ذكره أنه عبد من عبيد الله تعالى وأنك لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا إن كنت تستطيع فادفع عن نفسك المرض ادفع عن نفسك الموت لكن فرعون لم يزد إلا طغيانا وتكبر وبدأ يريد أن ينزل بطشه وعذابه وبلاءه وقوته بموسى عليه السلام وبمن آمن معه فأمر الله تعالى موسى أن يخرج من مصر فمر مع قومه هاربا من مصر فإذا بالبحر أمامهم نظر قوم موسى فإذا البحر أمامهم وينظرون خلفهم فإذا فرعون وراءهم مشكلة يعني أننا ميتون ميتون إما أن نموت غرقا أو أن نموت قتلا بسيوف فرعون وقومه قال أصحاب موسى إن لمدركون انتهينا كل واحد الآن يختار نوع القتل تريد تموت غرقا ادخل البحر تريد تموت قتلا بالسيف انتظر قليلا يصل اليك فرعون وجلوده قال موسى كلا ليس الامر كما تظنون مدركون لا أن ناسين ان هناك بود رب العالمين يحمينا كلا كلا ماذا عندك يا موسى ان معي ربي سيهدين فيوحي الله تعالى الى موسى فيضرب بعصاه البحر فينفلق البحر وينشئ لهم طريق اليابس فينجو موسى عليه السلام ومن معه اقبل فرعون فراى هذا الطريق اليابس وجعل يتأمل في هؤلاء الذين نجوا وجعل ينظر إلى نفسه وملكه ويقول إذا كان هذا البحر قد انشق لهؤلاء الضعفاء العبيد المساكين ما يشقل انا وأنا ربهم الأعلى ثم أقبل في هذا الطريق اليابس يمضي، فلما توسطه تلاطمت عليه الأمواج فلما أدرته الغرق وأيقن بالهلاك، وشعر بضعفه ومسكنته بماذا دعا يونس عليه السلام قال لا إله إلا أنت اسمع إلى دعاية العون لما أدرته الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ارتفع الدعوات إلى السماء ملائكة الدعاء والرحمة جعلت تستمع إلى هذا الدعاء قالت يا ربي هذا صوت منكر من عبد المنكر عمرنا يا ربي فيما مضى من أيام وسنين لم نسمع هذا الصوت داعيا ولا مستغفرا ولا مقبلا ولا متقربا إليك بطاعة ولا أحد ولا أحد دعا يوما بالمغذرة لما أحسن إليه يا ربي هذا صوت منكر من عبد منكر من هذا يا ربي قال الله تعالى هذا فرعون فأول شيء وقع لفرعون الذي ما تقرب إلى الله شبراً فيتقرب إليه باعا ولا تقرب إلى الله باعا فيتقرب إليه ذراعا الذي ما أتى يوما قط إلى الله تعالى يمشي فيأتنه تعالى إليه هرون فرعون أصرح كان ناسيا لرب العالمين وافترى قال أول شيء وقع لفرعون تدري ما هو تدري ما هو أول شيء وقع تشطقت أبواب السماء ونزل جبريل عليه السلام بأسه مسرعا حتى وصل إلى فرعون وتعداه ودخل في البحر ونازال جبريل يغوص في البحر حتى وصل إلى قعر البحر وأخذ من الطين ثم صعد وجعل يجعل في فن فرعون كأنه يقول له كل فراط يا فرعون أنت لست أهلا أصلا عن الاستجاب روى البخاري أن جبريل عليه السلام قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما والله يا محمد لو رأيتني وأنا آخذ من طين البحر وأضع في فن فرعون مخافة أن تدركه الرحمة أما الله تعالى لَمَّا سَمِعَ دُعَاءَ فِرْعَوْنَ مَاذَا قَالَ قِيلَ لِفِرْعَوْنَ اَلْآنَ اَلْآنَ تَذَكَّرْتَنا اَلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ لَوْ فَتَحْنَا صُحَائِفَكَ يَا فرعون لن نجد فيها صلاة آخر الليل ولن نجد فيها صيام ولن نجد فيها صدقة ولا استغفار ولا انتثار ولا ذكرت الله خاليا ففاضت عيناك ولا أصبحت اماما عاجلا ولا نشأت بطاعة الله ولا تصدق بصدقة فأخفيتها حتى لم تعلم شمالك ما تنفق يمينك انت يا فرعون ماذا عندك اصلا من المؤهلات حتى يستجاب لك لو فتحت صحائفك يا فرعون لما وجد فيها إلا فاحشه وخمر وظلم ومعازف وتضيع للدين هذا عهدك مع الله يا فرعون قد فكيف تريد الله تعالى يستجيب لك قيل له وهو في هذا الحال ها الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغاتلون نعم كلما أقبلت إلى الله أقبل الله إلي وإن أعرفت عنه أعرض عنك اسمع إلى قول الله تعالى يحبهم ويحبونه نعم لما أحبوه أحبهم وقال الله نسوا الله فنسيهم لما نسوه استحقوا النسيان وقال الله ومتر الله مقابلة وهذا جزاء الماكرين وقال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم جزاء وفاقاء بل لسئة رحمة الله تعالى وعظم إكرامه لعباده يزيد لهم في الإحسان والإكرام روى الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هروحة رب حليم رب حليم يحب الخير العباد يتقرب إليهم أكثر مما يتقربون إليه يذكرهم أعظم مما يذكرونه يسرهم وهم يعصونه يحسن إليهم وهم يسيئون يتحدث إليهم بالنعم وهم إليه بالمعاصي يتبقون خيره إليهم نازل وشرهم إليه طاعد يسمعون الغناء فلا يعجل عليهم بل يحفظ أسماعهم ينظرون إلى الحرام فيحلم عليهم ويحفظ أبصارهم يرقصون يعصون وهو مع ذلك يحب لهم التوبة والهداية وانظر إلى من أقبل إلى ربه وأحبه فأقبل الله إليه وأحبه انظر إلى من أتى إلى الله يمشي فأتاه الله هرولا. انظر إلى حبيبك وقرة عينك محمد صلى الله عليه وسلم وقد خرج إلى بدر لينصر الدين فإذا بين يديه جيش لا قبل له به جعل صلى الله عليه وسلم يستغيث ربه اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض ويعيد ويستجير ويدعو دعاء الكثير يدعو دعاء من ذلت لله رقبته وسجدت له جبهته وفاضت له عيناه فينظر الله تعالى إلى اليدين الداعيتين فإذا هم يدان ظاهرتان ما نمتت حراما ولا أعطت حراما ينظروا إلى العينين فإذا في الليل ذاكيتان وفي النهار مغضوظتان وإذا الفم الداعي في النهار مسبح ذاكر وفي الليل متعبد لربه شاكر فتهتز أبواب السماء بملائكة أشدة وينصر المحبون المتقربون الذين أقبلوا إلى ربهم فأقبل إليهم الذين تعرفوا إليه في الرخاء تعرفهم في الشدة وتكون نتيجة المعركة أن يقتل من المشركين سبعون ويؤثر منهم سبعون وينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بدر منتصرا مرفوع الرأس ثابت الخطى فيكبر مصليا لربه رفعتين فلما فرغ منهما التفت إلى أصحابه وقد استنار وجهه وظهر عليه السرور وجعل يتبسم ويتبسم سأله أصحابه يا رسول الله لما تتبسم فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه على فرس أنثى معقود نافية وقد غطاه الغبار فقال جبريل يا محمد إن ربي بعثني إليك وأمرني ألا أفارقك حتى ترضى فهل رضيت هل رضيت فقال صلى الله عليه وسلم نعم ولماذا لا يرضيه ربه وهو الذي يحبه ويطيعه لم تكن محبته صلى الله عليه وسلم لربه فقط ادعاء باللسان لا حقيقة لها في الواقع بل يحب ربه حبا صادقا يقدم محبة الله ورضا الله على كل محبة وكل رضا يقدم أمر الله على كل أمر يقدم مراد الله على كل مراد يعرف شرط المحبة فيعمل به قل إن كنتم تحبون الله ما هو الشرط فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ولله كم وقع معركة بدر من أعاجيب المحبين الذين عرفوا ربهم وقدموا محبته على كل محبة ورضاه على كل رضا يمضون لرضاه ماشين ومهرولين في أثناء بدر يستابع المحبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه عوف بن الحارث فيقول بلسان المشتاق يا رسول الله ما يضحف الرب من عبده فيقول صلى الله عليه وسلم غمسه يده في العدو حاسرا فيعجب عوف يعني إن هجمت على العدو بسيف بتار ضحك مني الرب القهار ثم يميل إلى درع حديد كان يلبسها فيحل حزامها ثم يقذفها ثم يقبل بسيفه يقاتل حتى قتل رضي الله عنه يقبل صحابي آخر يسأل ما أحب العمل إلى الله يقبل ثالث يا رسول الله ما أسقل شيء في الميزان يقبل الرابع الخامس من عالية عرفت أن الله تعالى هو أعظم المحبوبين وأكرم الأكرمين أنه يجازي على القليل كثيرا وهذا فعل الملوك وأنه يتجاوز عن الأخطاء وهذا فعل الأقوياء وأنه يجزي على الإحسان إحسانا وهذا فعل الكرماء كانوا يعرفون عظمة الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعظمه بينهم واستمع إلى العباس رضي الله عنه وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يعرفهم بربهم في الحديث الحسن عند أحمد وغيره عن العباس رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء قال فمرت فوقنا سحابه فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا قلنا السحاب قال والمزن يعني تسمونه المزن أيضا قلنا والمزن قال والعنان قال سكتنا قال فقال صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة وبين كل سماء إلى سماء يعني التي تليها مسيرة خمسمائة سنة وكثف كل سماء أي سمك كل سماء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 سبحانه يدوم له وقبلنا سبح الجودي والجمد مسخر كل ما تحت السماء له لا ينبغي أن يناوي ملكه أحد لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويود المال والولد لم تغن عنه رمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلد ولا سليمان التجري الرياح به والجن والإنس فيما بينها مرد أين الملوك التي كانت لعزة من كل أوبن إليها وافدين يفدوا حوض هنا لتمرود بلا ترب لا بد من ورده يوما كما وردو ومن مشى إلى الله مقبلا إليه صادقا في طلبه راجيا عفوه وغفرته متبعا لحببه محمد صلى الله عليه وسلم مقصدا به في أفعاله وأقواله راجيا دخول الجنة والنجاة من النار من أقبل إلى الله بإعدادته وبأفعاله وأقواله وهو يستشعر في داخله أن الله يحبه وأن الله يطرح بتوبته وأن الله يزين له جنته نعم يزينها ويقول لها يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة والأبى ويصيروا إليك من استشعر أنه وهو يصلي وهو يقرأ القرآن وهو يبر والديه وهو يعمل شك الأعمال الصالحة من استشعر أن الله ينظر إليه ويطرح بفعله وقد أعد بذلك الجنة وأجله فيها ما يسيه الهموم والغموم والأفات والكربات من أيقن بذلك ثبت على الأعمال الصالحات مهما تلفت حوله ورأى الناس يزلون ويضلون ويتساقطون يكون هو ثابتا على دينه كالجبل لأنه علق نفسه فوق بالسماء ولو وقست في وجه الدنيا كلها خالد ابن سعيد ابن العاص رضي الله عنه كان شابا في مكة يسمع بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام يراه يمشي في طرقات مكة ويسمع الناس يقولون ساحر كاهن كذاب ويسبونه ويكذبونه وكان خالد شابا يعرض مع المعرضين يعبد الأصناء يكفر بالملك العلام حتى بات ليلة من الليالي فرأى في منامه كأنه أوقف على شفير النار ثم ذكر مسعتها وعظم أفوالها فجعل يتهول من عذابها ثم رأى كأنه أتاه آت يدفعه فيها ليتردى في ذركاتها وهو ينظر يمينا وشمالا حتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك بحقويه يعني بمربط إذاره يمسك بحقويه يمنعه من أن يتردى فيها رؤيا عجيبة فزع من نومه وقعد متفكرا على تراشه وجعل يعجب مما رأى يحدث نفسه قائلا أحلف بالله إن هذه لرؤيا حق فانتظر حتى الصباح ثم خرج يمشي، فلقي أبا بكر رضي الله تعالى عنه أقبل إلى أبي بكر قال يا أبا بكر والله لقد رأيت رؤيا أفزعتني قال وما هي قال رأيت النار وكأن هناك من يدفعني فيها وصاحبك محمد يمسك بحقوية بحجزتي بمرض إزاري يمنعني من الوقوع فيها فرح أبو بكر وقال قدوى الله أريد بك خيرا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد فاتبعه فإنك إن اتبعته ودخلت الإسلام حجزك الإسلام عن النار انطلق خالد يمشي في ضروقات مكة يلتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه بأجيات فوقف بين يديه قال يا محمد إلى ما تدعوه فلتفت إليه صلى الله عليه وسلم مستبشرا به وقال أدعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يضر ولا يبصر ولا ينفع بل ولا يدري من عبده ممن لا يعبده فقال خالد بكل شجاعة فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فصر النبي عليه الصلاة والسلام بإسلامه ثم مضى خالد يسير في طرقات مكة وكأنك بالشيطان يعض ألام له غيظا أن فقد من جنوده أما خالد فقد كان يمشي مسلما عزيزا وكأنه والله جبل يمشي على الأرض كان أبوه من كبار المشركين فلما علم أبوه بإسلامه أقبل إليه يسبه يؤنبه وخالد أسد ثابت كأنه جبل اشتد غضب أبيه عليه وجعل يضربه بعصا في يده حتى كسرها على رأسه وخالد ثابت جبل وجعل أبوه يهدد يقول والله لأمنعنك القوت والطعام. والله أنك المالة والله لأفعلن ولا أفعلن والله وخالد يرفق بأبيه ويرجو إسلامه ويقول يا أبتي وإن منعتني فإن الله جل جلاله يرزقني ما أعيش به رجل علق نفسه فوق في السماء ليس مثل بعض الناس اليوم أخشى على كذا وأخشى على مالي وأخشى من مجتمعي رجل علق نفسه بحبال السماء انتهى من الأرض ضرب بها عرض الحائط يقول يا أبي وإن منعتني تريدني أكثر يا أبي وإن منعتني فإن الله تعالى يرزقني ما أعيش به ولا زال جبلا ثابتا على دينه يناجي ربه يقبل عليه يذكره يمشي إليه حتى مات رضي الله عنه وعلى ذلك ولا يزال الله تعالى يقبل على عباده أكثر مما يقبلون عليه يفرح بقربهم وهو الغلي عنهم ويحلم بهم وهو القادر عليهم مهما كرروا العصيان يكرر التوبة جل جلاله يعرضون عنه فيناديهم من بعيد يقبلون إليه فيفرح بهم من قريب يغفر لهم ما مضى ويسر الفحشاء وإن شئت انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جلس في مجلسه المبارك فإذا برجل يقبل عليه إذا برجل قد امتلأ قلبه تعظيما لربه ورغبة في قربه أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أحدنا يذنب يذنب ينظر النظرة محرمة يتكلم بكلام محرم يقع في شيء من المحرمات المتفرقة المختلفة يا رسول الله لسنا ملائفة يا رسول الله أحدنا يذنب فقال صلى الله عليه وسلم يكتب عليه يكتب عليه فارتعد الرجل قال ف... يا رسول الله ثم يستغفر منه ويتوب فقال صلى الله عليه وسلم يغفر له ويتاب عليه قال يا رسول الله فيعود فيذنب فقال صلى الله عليه وسلم يكتب عليه فقال الرجل مبادرا ثم يستغفر يتوب فقال صلى الله عليه وسلم يغفر له ويتاب عليه فوقف الرجل ينظر متعجبا وكأنه يقول إلى متى نذنب ويغفر, ويغفر لنا والله يحلم ولا يعجل فإذا به صلى الله عليه وسلم يقطع عليه تذكيرا ويقول له ولا يمل الله حتى تملوه يعني ما تيئ اسم الرحمة الله فهو الغني عن عباده صحيح وهو القادر عليهم صحيح ومع ذلك يرأب بمخطئهم ويتجاوز عن عاصيهم إن مشوا إليه فرح بهم فأتاهم هرولة حلمه يسبق غضبه لا يقنقهم الرحمة، رحمته ولا يرضى أن يطرق بابا غير بابه وقد روى مسلم أن رجلا من العرب اسمه ضماد الأزدي ضماد هذا كان مشهورا بين العرب أنه طبيب كان يتعاضى علاج، كان يرقي الناس يعالجهم من المس من الجنون من الجن يعالج من أمراض شتى. قدم ضماد يوما إلى مكة في حاجة مشى في الطرقات، فسمع سفهاء مكة يقولون ذهب المجنون جاء المجنون رأي المجنون تعجب، المجنون المشهور هذا من هو؟ قال من المجنون؟ قال رجل اسمه محمد مجنون، فقال ضماد بكل شفقة. قال فأين هذا الرجل؟ لعل الله أن يشفيه على يدي. مادام كل الناس يقولون مجنون مجنون معنى أنه عاجز الطب عن علاجه لعل الله أن يشفيه على يدي. فدله بعضهم. على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وقص ضمات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي عرف المجانين والمرضى نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنوار النبوة تشعع من وجهه الشريف وإذا الإيمان قد غطاه بسكينته والله قد زينه بخشيته وعليه جلالة الهدى ونور الثقى فأقبل ضمات حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا محمد إني أرقي يعني أعالج من هذه الرياح والأمراض وإنه يشفى على يدي أقوام فهلما فلأعالجك قومك يقولون إنك مجنون تعال أنا يمكن أن أعالجك فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليه رجل يقول إنك مجنون رفع صلى الله عليه وسلم بصره إليه ثم قال بكل ثقة إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و... فانتظى وظمات لما تمعها الكلمات وقاطع، وقال أعد علي الكلمات أعدهن علي أعادهن صلى الله عليه وسلم عليه مرة أخرى بكل إيمان ويقين إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هذي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فانتفض ضماد مرة أخرى وتغير وجهه وأمطرت عليه سحب المهاذا وجعل المسجين يتتبع ريقه في فمن وينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتقل ويقول أعدها علي أعدها علي فعجب صلى الله عليه وسلم وأعادهن عليه ثالثه فقال ضماد والله والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات والله لقد بلغنا قاموس البحر يعني بلغنا أصل البحر من عظمهن ثم اقبل ضماد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومد يده قال ابسط يدك ابايعك على ذلك قال تبايعني على الاسلام قال ابايعك على الاسلام ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يده في يده وتشهد ضماد واقبل الى هذا الرب الذي يحمد ويستعان ويستغفر ويتاب اليه الذي يهدي من يشاء ويبل من يشاء ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى وجه ضماد فاذا رجل متحمس لهذا الدين فقال صلى الله عليه وسلم وتبايعني على اسلام قومك تكون داعية تبايعني على اسلام قومك قال أبايعك على إفلام قومي أيضا ثم مضى ضمات إلى قومه داعيا متعبدا ولا زال على ذلك حتى مضى إلى ربه الذي أحبه واشتاق إليه وترك كل الدنيا لأجل أن يرضى عنه أقبل إلى ربه ماشيا إليه منطلحا بين يديه راغبا فيما عنده واثقا بصدق وعده ومن تمكن حب الله تعالى في قلبه واستشعر فعلا أن الله تعالى يفرح به أن الله تعالى يحبه صار يشعر أن وظيفته العليا هي تعبيذ الناس لرب العالمين يشعر أن هذا الأمر هو الذي يشغل عليه وقته ويأخذ عليه ماله ويأخذ عليه وقته جميعا أن يعبد الناس لله جل جلاله وانظر إلى أعاجير خرجت من أقوام هم في ملك عظيم لكن الوظيفة التي تشغلهم إذا رأوا كافرا كيف أستطيع أن أقربه إلى الله تعالى ليقرب الله تعالى إليه لما انتهت غزوة الخندق وكف الله القتال عن المؤمنين وهزم الكافرين انصرفت جموع الكافرين إلى مكة وقد ثوانت عليهم الهزائم جعل عقلاؤهم يتفكرون فيما هم عليه من الذل الذي لحقهم كان من بين هؤلاء العقل رجل من دهات العرب في الجاهلية والإسلام هو داهية عمر ابن العاص رضي الله تعالى عنه كان كافرا في ذلك الحين انصرف بعد الخندق وجعل يتلفت في مكة فإذا الذل يلحق قريش متتابعا فقال لبعض أصحابه قال يا قوم إني أرى أمر محمد يعلو الأمور كلها وإني رأيت أمرا فما ترون فيه يعني أنا عندي فكرة سأطرحها عندكم ما رأيكم قالوا فما ترى قال أرى أن نخرج من مكة كلها بل نخرج من الجزيرة كلها ونلحق بالنجاش في الحبشة فإنه صديق لي بيني وبين علاقة فنسكن عنده في الحبشة فإن ظهر قومنا على محمد فوقعت حروبا انتصر قومنا قريش عدنا إليهم فعرفونا وسكننا معهم وإن انتصر محمد عليهم وملكه فإننا نبقات الحبشة، فإننا إنك تحت ملك النجاشي أحب إليا من أن نكون تحت ملك محمد. قال له قومه إن هذا له الرأي. قال فجمع لنا هدايا نهديها إلى النجاشي. فجمع له أذما كثيرة، يعني جلودا. وكان النجاشي يحب أن يهدى إليه هذا النوع من الهدايا. خرج عمر مع أصحابه إلى الحبشة، وكان بينهم وبين الحبشة البحر. ركب البحر ومضوا إلى الحبشة. الحبشة في ذلك الحين كان فيها بعض المسلمين ممن هاجروا قديما إلى الحبشة فرارا من أذى قريش وصل عمر وأصحابه إلى الحبشة ثم مضوا إلى قصر النجاشي معهم الهدايا لم يؤذن لهم بالدخول فانتظروا عند باب القصر حتى يؤذن لهم بالدخول إلى النجاشي. بينما من كذلك إذ مر بهم رجل أذن له بالدخول على النجاشي، مر بهم سريعا ودخل على النجاشي. نظروا إليه فإذا هم يعرفونه إذا هو عمر بن أميه الضمري رضي الله تعالى عنه أقبل من المدينة برسالة إلى النجاشي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى النجاش بلغه الرسالة وهؤلاء ينتظرون ثم خرج مارا بهم أول ما رآه عمر عمر دكي ويبحث ويفكر في المستقبل ويبحث على العلو على الناس أول ما رآه عمر قال لأصحابه أليس هذا عمر بن أميه الضمري صاحب محمد قال أصحابه بلى إلا والله هذا المسلم فقال إني سأدخل على النجاشي فأسأله أن يمكنني منه فإن مكنني منه قتلته فإذا فعلت ذلك صار لي شرف في قريش ورأت قريش أني أحسنت إليهم حين قتلت رسول محمد إلى ملك الحبشة وكان عمر فعلا هو صديق النجاشي مقربا عنده قال فأقتل رسول محمد فأكون قد أخذت ولو ببعض تأري قريش لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قتل أشرافهم دخل عمر على النجاشي وحده ومعه الهدايا قال دخلت عليه فسجدت بين يديه كما كنت أصنع فقال النجاشي الملك قال مرحبا بصديقي هل أهديت إلي من بلادك شيئا؟ قلت نعم أيها الملك قد أهديت لك أدوما كثيرة يعني جلوذا قال ثم قربتها إليه فأعجبته وجعل يجعلها يمينه ويساره ثم قلت يا أيها الملك الآن مقرب عند النجاشي صديق للنجاشي أعطاه هدايا سجد بين يديه أكرمه الآن يريد أن يقدم الطلب قلت يا أيها الملك إني قد رأيت رجلا خرج من عندك هو رسول لرجل عدو لنا فأعطني إياه لأقتله فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا يقول عمر فما كاد النجاشي يسمع مني هذا الطلب حتى تغير وغضب ثم رفع يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسر أنفه فوالله لو انشقت الأرض لدخلت فيها فرقا وفزعا فجعلت أهدئه أقول أيها الملك والله لو ظننت أنك تكره ذلك ما سألتك إياه قال فلما هدأ اهتفت إليه قال يا عمر تسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر يعني جبريل ينزل إليه من السماء تريدني مفرص هذا الرجل تأمرني أن أعطيك رسول رجل يأتي الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى فتقتل رسوله يعني هذا الرجل العظيم النبي الذي أرسل إليه رسولا في حاجة تريدني أن أخون أمانته وأدفع إليك صاحبه لأجل أن تقتله قال فقلت أيها الملك أكذاك محمد يعني محمد إلى هذه الدرجة حتى أن تهابق فعلا يأتيه ملك من السماء الذي كان يأتي إلى موسى أكذاك محمد ووقف عمر مشدوها فجعل النجاشي ينظر إلى عمر فإذا رجل قد كبرت سنه وهو يعبد أحجارا وأشجارا فقال النجاشي بلسان الداعية الموفق الذي يقبل إلى الله تعالى يتقرب إلى الله باعا شبرا ذراعا يأتي إلى الله يمشي يبحث أي شيء يرضي الله تعالى ويفعله كان يبحث عن الفرص ليرد العبيد إلى معبودهم جل جلاله قال ويحك يا عمر قطعني واتبعه فإنه والله على حق والله يا عمر يظهرن على كل من خالفه كما ظهر موسى بن عمران على فرعون وجنوده سكت عمر وهو الرجل العظيم في قومه وهربان من النبي صلى الله عليه وسلم هربان من جزيرة العرب كلها ولما جاء الحبشة فإلى هناك من يدعوه إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم جعل عمرو يتفكر في نفسه وفي هذا الرب العظيم لماذا أعصيه ماذا فعل الله بي لي أقابله بالعصيان أليس هو الذي خلقني وقدر علي وأخرج لي المرعى عجبا كيف لا أجيب نداءه لما قال يا أيها الناس عبدوا ربكم عجبا ما أحلمه علي أعبد غيره وهو يرزقني ويعافيني ويسرني ويحلم علي جعل عمر يفكر والنجاش ينظر إليه بعيني لمشتقتين ثم بادره النجاشي قائلا يا عمر يا عمر مد يدك بايعني له على الإسلام رجل مبادر ما أعطاه فرصة بأن يوسرس له الشيطان قال مد يدك بايعني له على الإسلام قال عمر نعم ثم بسط يده وجعلها في يد النجاشي قال أبايعك له على الإسلام والكفر بعبادة الأسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج عمر إلى قومه بغير الدين الذي دخل به خرج إليهم وكتم عنهم إسلامه قال لا مقام لكم في الحبشة الفكرة التي أعطيتكم قبل أيام الآن ألغوها من أذهانكم ما لكم مقام الحبشة نرجع إلى مكة ركبوا البحر وعادوا إلى مكة أول ما وصلوا هيئ عمر راحلته وجمع عليها زاده ومضى إلى المدينة أول ما وصل إلى المدينة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ليعلن إسلامه ابتهج النبي صلى الله عليه وسلم لرؤيته قال عمر يا رسول الله إني أبايعك على الإسلام على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي يا رسول الله أنا عندي هوايل قبل هذه اللحظة يا رسول الله إن لقيت الله بتلك المعاصي مشكلة يا رسول الله أبايعك على الإسلام على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر بايع بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة تجب ما كان قبلها يعني أصلا سيغفر لك بمجرد دخولك في الإسلام فبايع عمر على الإسلام وصار بعدها من أحب الناس وأقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام فعلا يصدقون في إخبالهم على الله تعالى وخدمة دينه وانظر كيف إذا أقبل العباد إلى الله كيف يقبلوا إليهم عند حاجاتهم فيكشف عنهم الكربات ويستجيب الدعوات تعرفوا إليه فعرفهم وأطاعوا فأحبهم وقفوا على بابه فقربهم لم يعرض عنه يوما لما سمعوا للصلاة النداء ولم يهتكوا السطر بينهم وبينه بالوقوع في فحشاء لم يدنسوا أسماعهم بغنى ولا أموالهم بربا. تملك حب الله قلوبهم حتى دلوا لعظمته وبكوا من خشيته لم يرهم ربهم يوما في مرقص ولا بار ولا على فراش بغي ولا في بيت خمار وإنما نظر إليهم في الليل فرأى جباههم على الأرض ساجدة ورأى أعينهم النهار والليل عن الحرام غاضة وألسنتهم عن القبائح ساكدة تعرف إليه في الرخاء فعرفهم في الشدة دعوه فاستجاب واستغفروا فغفر وتاب لأنهم كانوا يقبلون إليه وقت رخائهم فأقبل إليهم في شدائلهم فكشفها عنهم وانضي امضي معي في رتب الأنبياء لترى أثر تعبدهم لله ظاهرا نوح عليه السلام يدعو قومه مئات السنين فيعرضون فيدعو الله تعالى في شدة الهم والغم قال الله ونوحا إذ نادى من قبل نادى ودعا فما النتيجة قال الله فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم وأيوب عليه السلام يدعو في شدة المرض والضر وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فما النتيجة قال الله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين وزكريا رجل قد بلغ من الكبر عتيا شاب رأسه وحدود بظهره وضعف جسده وهو عقيم لا يولد له فدع الله تعالى في شدة العقم وزكريا إذ ربه ربنا لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فمن قال الله استجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه سبحان الله كيف استجاب الله لهم ماذا فعلوا هل لأنهم فقط أنبياء كيف كانت علاقتهم بربهم ذكر الله تعالى بعد ذكره لهذه الآيات في سورة الأنبياء ختمها بذكر السبت الذي استجاب لأجله لهم فقال الله تعالى إنهم كانوا كانوا أصلا صحائف مليان أعمار صالحة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين أيها الأحبة الكرام إن من أقبل على الله وتقرب إليه وملأ قلبه من محبته واستأنس به بخلوته شكى إلى الله بثه وحزنه إذا كنت تحب الله تعالى أول من تشكو إليه بثك وحزنك ومصابة هو الله جل جلاله ألا تشغل الخلق بكثرة الشكوى إليهم فيما لا ينفعونك به وإنما تشتكي إلى الخالق جل جلاله كان رجل في الكوفة يكثر التشكي إلى الناس ولا يكاد يخفي مصابه عن أحد والناس لا يغنون عنه من الله شيئا رآه شريح القاضي يوما وهو يتشكى فلا دع قال تعالى يا رجل فأقبل إليه فوقف معه خاليا فقال شريح يا أخي إياك والشكوى إلى غير الله فإن من تشكو إليه لا يخلو أن يكون صديقا أو عدوا فإن كان صديقا حزن عليك وإن كان عدوا تشمك بك ثم قال يا أخي انظر إلى عيني هذه وأشار إلى إحدى عيني قال انظر إلى عيني هذه فوالله ما أبصرت بها شخصا ولا طريقا ولا شيئا منذ خمس عشرة سنة والله ما أخبرت بذلك أحدا إلا أنت في هذه الساعة فاجعل مشكاك ومحزنك إلى الله في كل نائبة فإنه أكره مسؤول وأقرب مدعو أما سمعت قول العبد الصالح إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فمضى الرجل من بين يديه ولم يسمع منه شكوا بعدها ومن نظرة أحوال المحبين وجد أنهم يعيشون في عزة لا يذلون إلا لسيدهم جل جلال كان الإمام أبو الحسين ابن سمعون رحمه الله تعالى من كبار العلماء كان ربما وعظ الناس في المساجد غضب عليه الخليفة عضد الدولة يوما فأرسل في طلبه ذهب الحاجب ليدعوه وجعل الحاجب أثناء الطريق يخوف من الخليفة ويخوف من غضبه ويقول يا شيخ إذا دخلت على الخليفة فأول شيء تفعله أن تقبل التراب بين يديه فوضع له في الخطاب والجواب وابن سمعون ساكت وصل إلى دار الخلافة لما علم الخليفة بوصول ابن سمعون قام إلى حجرة وحدة لأن يسمع الناس ما يدور بينه وبين ابن سمعون رحمه الله وقف ابن سمعون قارد الحجرة ودخل الحاجب قبله ليستأذن له على الخليفة فلما دخل ابن سمعون على الخليفة عبد الدولة فإذا الخليفة جالس وحده أول ما رأى الخليفة ابن سمعون نظر إلى هذا الشيخ فإلى رجل مستنير الوجه واثق بما يدعو إليه يحمل في صدره دينا يحيا لأجله ويموت لأجله جعل الخليفة ينظر إلى الشيخ فبادره الشيخ مسلما السلام عليكم ثم التفت بوجهه نحو دار الخليفة عز الدولة الخليفة الذي مات وتولى عضد الدولة بعده الخلافة التفت إلى دار الخليفة السابق ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ثم استدار نحو الخليفة ونظر إليه وإلى ملكه وقرأ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ثم انطلق يعظ الخليفة يخوفه من الله يذكره بالجنة والنار وقرب الله تعالى حتى بكى الخليفة بكاء كثيرا فانتهى الشيخ من موعظته ودعا ثم خرج فلما أبعد ظن الخليفة أنه وعظة وتجرأ عليه لأجل أن يشتهر بين الناس فقال للحاجب اتبع الشيخ وخذ معك ثلاثة آلاف درهم وعشرة أتواق فادفعها إليه لنفسه قل هذه هدي لك فإن أبى فقل هي نفقه لأهلك فإن أبى فقل ترقها على أصحابك فإن قبلها فجئني براسه. إن قبلها جئني براسه. مضى الحاجب إلى الخزينة وحمل المال والأثوار يقول هذا الحاجب لحقت بابن سمعون حتى أدركته في بعض الطريق فقلت يا شيخ هذه أثوار أرسل بها إليك الخليفة قال بارك الله فيك لا حاجة لي بها هذه ثياب علي منذ سنين إذا خرجت إلى الناس لبستها وإذا رجعت إلى بيتي طويتها فأحفظها بذلك رجل على نياته يتكلم فقال طيب يا شيخ هذه ثلاثة آلاف درهم نفقة لك هدية من الخليفة قال لا حاجة لي فيها عندي دار قد ورثتها من أبي آكل من أجرتها الشيء الذي يغنيني ويغني أهلي جزاك الله خيرا أن في كفاية قال فقلت خذها فرقها على فقراء أهلك قال لا حاجة لي فيها قلت خذها فرقها على أصحابك قال لا حاجة لهم فيها قال الحاجة فرجعت إلى الخليفة فأخبرته فسكت ساعة ثم قال الحمد لله الذي سلمه منا وسلمنا منه فبالله عليكم يا جماعة بالله عليكم من منا بينه وبين ربه من حسن معاملة وحلاوة الطاعة وجلالة التعظيم ومهابة الخوف ما يجعله معروفا عند ربه يستجيب دعاءه إذا دعاه ويلبي نداءه إذا ناداه وحتى تعلم كيف تتقرب إلى الله تعالى ليقربك انظر كيف وصف الله تعالى عبده المحبوب إليه قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب يتقرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه نعم يتقرب بالنوافل يصلي الضحى لا يترث صلاة الوتر، يصوم نافلة يتصدق على الفقراء يتنفل بالحج والعمرة يتقرب يتقرب بالنوافل بالنافلة من نتيجه يا رب قال الله حتى أحبه يا رب واذا احببته ماذا يستفيد فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها يعني كنت سمعه فلا تسمع اذنه الا ما يرضي الله كنت بصره فلا ترى عينه الا ما يحب الله كنت يده فلا تلمس يده الا حلالا كنت رجلة فلا تمشي رجله الا الى حلال ولا يمكن ان تنقله الى حرام ابدا فإذا بلغ العبد هذه المرتبة العالية، ما هي النتيجة؟ قال الله: ولئن سألني وصل، ولئن سألني. يتقرب ووصل. ولئن سألني لا ما يرد الله ع. ولئن سألني لا أعطي النه. لو قال الله ما بك من المرض أعوذ بك من ظلم كلا. أعوذ بك من الدير. أعوذ بك من كذا. ولئن سألني لا أعطي النه. ورئن لا أعيد وإذا أردت أن تعرف اخبارا من أخبار هؤلاء المتقربين حتى وصلوا تستمع إلى هذه الأعاجيب. الإمام عبيد الله القواريري قال عن نفسه يوما لم تكن صلاة العشاء تفوتني في جماعة أبدا قال فنزل بي ضيف بعد المغرب فشغلت به ففاتتني الصلاة في مسجدي قال فذهبت لأدركها في مسجد آخر فإذا هم قد انتهوا من صلاتهم فجعلت أتتبع مساجد البصرة مسجدا مسجدا فوالله ما أدركتها مع أحد منهم فاتت الجماعة طيب والنتيجة مثلنا لا حول ولا قوة إلا بالله وأنا أحسن من غيري قال فرجعت منكسرا أجر خطاي وأتفكر في الثواب الذي فاتني بثوات الجماعة قال فقلت في نفسي قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بإحدى وعشرين درجة ثم قلت وورد بخمس وعشرين درجة وروي بسبع وعشرين درجة جعلت أحدث نفسي بذلك قال فلما وصلت إلى بيتي يممت القبلة وصليت العشاء سبعا وعشرين مرة الأولى فريضة والبقية نافلة ثم رقدت متعبا قال فرأيت في منامي كأني راكب فرسا وحولي رجال قد ركبوا أفراسا ونحن نتسابق نتسابق وهم يسبقوني فجعلت أضرب فرسي لتسبق وهي تتأخر قال فالتفت إلي أحدهم وقال يا فلان لا تجهد فرسك ولا تتعب نفسك فلن تدركنا أبدا قلت ولماذا؟ قال لأننا صلينا العشاء في جماعة هذا مع شدة إقباله وتقربه وعبد الرحمن ابن مهدي كان من كبار الصالحين كان من يتقربون إلى الله بشتى أنواع القربات يتقربون إليه شبرا وذراعا يأتون إليه يمشون ويهلولون يطلبون محبته ويرجون رحمته قال عنه ابنه يحيى: صلى أبي ليلة في الليل حتى تعب فألقى بنفسه على الفراش فلم يستيقظ إلا بعدما طلعت الشمس فلما أفاق تجعى واضطرب كيف تبوته صلاة الفجر مع الجماعة؟ قال ومر عليه بعدها شهران كاملا ينام على الأرض من دون فراش خوفا من تضيع صلاة الفجر حتى تأثر جلده بذلك وقال ابن المديني بعدما مات عبد الرحمن بن مهدي وكان رجلا صالحا دخلت بيته فأتيت إلى موضع صلاته قال فنظرت إلى الجدار فإذا في الجدار بقعة سوداء سألت أهله قلت بالله عليكم ما هذه البقعة السوداء في قبلة مصلى قالوا هذا موضع جبهة الشيخ قلت عجبا موضع جبهة الشيخ في الجدار موضع الجبهة يكون على الأرض موضع جبهة الشيخ في الجدار قالوا نعم كان يصلي الليل فإذا تعب أسند رأسه إلى الجدار وجعل يسبح ويستغفر وكلما كان العبد مثل هؤلاء يتقرب إلى ربه تقرب الله تعالى إليه نعم من أتى يمشي أتيته هرولة فإذا أحب الله العبد كان معه في المصائب واستجاب له في الرغائب بل حماه وأرسل إليه حافظين فلا يمكن أبدا أن يتسلط عليه حاقت أو يفيد له كائد وانتقل معي أن شئت إلى المدينة وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جلس في مجلسه المبارك بعدما انتشر الدين ووحد رب العالمين جعل رؤساء القبائل من كل مكان حول المدينة يأتون إليه مذعنين مؤمنين ومنهم من كانوا يأتون صاغرين حاقدين لكنهم يأتون خوفا من أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم جيشا في يوم من الأيام أقبل رئيس من رؤساء العرب كان له في قومه ملك ومنعه عامر ابن الطفين كان قومه يقولون له لما رأوا انتشار الإسلام يقولون يا عامر إن الناس قد أسلموا فأسلم وكان متكبرا متغطرسا كلما قالوا له ذلك قال لهم والله لقد كنت أقسمت ألا أموت حتى تملكني العرب عليهم وحتى يمشون ورائي فتريدوني أن أسلم وأن أتبع رجلا من قريش فلما رأى تمكن الإسلام وانصياع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركب ناقته مع بعض أصحابه وأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عامر بن الطفيل إلى المسجد فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فلما وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد خالني يعني اتمعي على انفراد وكان صلى الله عليه وسلم حذرا من أمثال هؤلاء قال لا والله لا أخاليت لا يمكن أنفرج وياه من غير ما يكون معي حرس لا أخاليك حتى تؤمن بالله وحده قال يا محمد خالني قال لا أخاليك قال يا محمد قم معي أكلمك يا محمد قم معي فلا زال يكرر ويكرر حتى قام معه صلى الله عليه وسلم فاجتر معه عامر أحد أصحابه اسمه إربت اجتره معه قام النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إليه وقد سبقه عامر مع صاحبه إلى جدار ليقف عنده وجعل عامر يقول لصاحبه يا إربت إني سأشغل عنك وجهه سأجعله يقابلني ويتكلم معي فكن أنت وراءه فإذا شغلته عنك فسل السيف واضرب قال نعم فوقف إربت جعل يده على السيف واستعد وانطرد الإسلام عند الجدار أقبل صلى الله عليه وسلم وقف معهما وجعل وجهه قبالة عامر يتحدث معه وقبض اربد بيده على السيد فكلما أراد أن يسله يبست يده فإذا ترك سل السيد انطلقت فإذا قبض ليسله يبست مرة أخرى فلم يستطع أن يسل السيد وعامر يشاغل النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم معه بكلام المتفرد وينظر إلى اربد واربد جامد لا يتحرك. فلما رأى عامر اربد وما يصنع التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى اربد فرأى أن معه السيف وفهم ما يصرياني إليه فالتفد صلى الله عليه وسلم قال يا عامر ابن الطفيل أسلم أترك عنك هالأمور تقتلني ما تقتلني تحتال علي تعمل لي خيانة يا عامر ابن الطفيل أسلم فقال عامر يا محمد فما تجعل لي أسلمت ماذا تعطيني إذا أسلمت فقال صلى الله عليه وسلم لك ما وعليك ما عليهم أنا أعطيك رب العالمين يعطيك جنة إذا أسلمت وصلوا حالك فأما تريد أن تسلم لأجل الدنيا لك ما المسلمين وعليك ما عليهم فقال عامر لا أتجعل لي الملك من بعدك إن أسلمت فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك لك وذلك قوم فقال أسلم على أن لي الوبر ولك المدر يعني أسلم لكن أكون ملكا على البادية وأنت تكون ملكا على الحاضرة فقال صلى الله عليه وسلم لا فلما رأى الطفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يعطيه شيئا من أمر الدنيا من ملك وخلافة عندها غضب عامر وتغير وجهه وصاحب أعلى صوته وجعل يهدد قال والله يا محمد لأمل أنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا ولأربطن بكل نخلة فرسا ولأغزونك بغضبان بألف أشقر وألف شقراء ثم خرج وهو يزبد ويرعد فرفع صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء قال اللهم اكفني عامرا اللهم اكفني عامرا اللهم اكفني عامرا, عامرا واهد قومه خرج عامر مع أصحابه مغضبا يريد أن يصل إلى قومه حتى إذا فارق المدينة تعد من المسير فصادف امرأة من قومه يقال لها سلولية وقد ضربت لها خيمة في الصحراء فنزل عن فرسه ليرتاح عندها فلما وضع رأسه على الوسادة انتفخ عنقه وخرجت له غدة كالغدة التي تخرج في عنق البعير مرض يخرج في عنق البعير غدة تخرج في البعير ثم يموت البعير بسببها فرجت له هذه الغدة فجعل يتحسسها ويلتفت ويقول غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية ارجى لموتون في المعارك وفي القتال وأنا موت عند حرمة وبداء من أدوية البعارين أيضا يعني حتى ما هو مرض شرف ثم قام وأخذ سيفه وركب على فرسه وجعل يدور ويصيح ويتحسس عنقه ويقول غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية حتى جعل يشهق ثم تردا من فوق فرسه ومات فلما سقط ميتا فرته أصحابه ورجعوا إلى قومهم فلما دخلوا ديارهم أقبل الناس إلى إربت النائب لعامر عامر انتهى مات طيب إربت هو المسؤول الآن أقبل الناس إلى إربت يرددون ما وراءك يا إربت ما الخبر قال لا شيء لا شيء ما عندي أخبار لكن والله لقد دعانا محمد إلى عبادة شيء لو أن ربه عند الآن فأرميه بالنبل لأقتله أعوذ بالله فخرج بعد مقالته هذه بيوم أو يومين معه جمل يبيعه فأرسل الله تعالى عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقته معه وأنزل الله عز وجل في حال عامر وإربد آيات يقول جل وعلا فيها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 أيها الإخوة والأخوات هذا ربنا جل جلاله يقول لنا من تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هروله رب يدعونا إليه مع أننا نحن الفقراء إليه يرخبنا بطرق ذاهبه والنزول بجنابه يغرينا برحمته يرغبنا بجنته فما لفريق منا يعرضون عنه للذة عين ينظرونها أو شهوة فرج يواقعونها أو نغمة يسمعونها أفلا نتبادر إليه سبحانه لما سمعنا نداءه أفلا نشكر نعماءه ونقول يا رب أقبلنا إليك فأقبل إلينا تقربنا إليك فقربنا أحببناك فأحبنا أفلا يصدر بنا أن نردد ذلك ونعلن محبتنا لربنا جل جلاله كلما عرضت لنا شهوة في قناة من القنوات أو في شارع أو في سوق أو في مال أو في غير ذلك ليعلم ربنا من قلوبنا أننا نقدمه جل جلاله على كل شيء أسأل الله تعالى أن يعاملنا جميعا برحمته أسأل الله تعالى أن يعاملنا جميعا برحمته وأن يعيدنا من عذابه وشقوته وأن يرفع لنا الدرجات ويكفر عنا السيئات كما أسأل الله جل جلاله وقد اجتمعنا في هذا المكان على غير أن ساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا أسأل الله تعالى أن نكون ممن ذكرهم الله تعالى في ملا خير من ملائنا وأسأل الله أن يقال لنا في آخر مجلسنا قوم مغفور لكم, لكم اللهم اجعلنا ممن يقال لهم قوم مغفور لكم اللهم اجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفور لكم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم يا مالك الملك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا من كان نعمة مجيب لنوح لما دعاه وبأحمتي كشف الضرا ان يونس سيدنا يا من كشف الضر عن ايوب ورد يوسف بعد طول غياب الى يعقوب نسالك ربنا الا تدع بيننا مريضا الا شفيته اللهم لا تدع من بيننا مريضا الا شفيته اللهم تدع بيننا مريضا الا تدع بيننا حبيب قريب مريض بيننا عقيما ولا بيننا او قريب يا حي يا الجلال والإكرام اللهم لا تدع من بيننا من عليه دين إلا استرت له قضاء دينه ولا تدع من بيننا من يبحث عن وظيفة أو مصدر رزق إلا استرت له ذلك يا مارك الملك يا من خزائنك ملأ يا حيو يا قيوم يا ربنا ورب كل شيء يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن بين كل واحد منا وبينك حاجة يسألك إياها دائما فنسألك ربنا أن تقضي لنا حاجاتنا نسألك ربنا أن تقضي لنا حاجاتنا نسألك ربنا, تقضي لنا حاجاتنا. نسألك ربنا تقضي لنا حاجاتنا آمين يا ذا الجلال والإكرام هدى الله تعالى جل وأكرم واعلم الله